ونفخ بالصور فصعد منهم في السماوات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شاء اللَّهُ ثُمَّ نفخ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضَعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِن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 ففتح أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلاً من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 اما خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها